No mm. يا حي يا قيوم يا علم بما تخفي صدور يا يا قيوم يا عالم صدور يا رازق المحروم يا من بحر جود لا يغور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 يا من بحر جودك لا يضور كفانت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد كفانت الاحوال وضاع الاحتيال والاجتهاد وخافت الامال الا فيك يا ربنا عبدا وخبت الأمان إلا فيك يا رب العباد يا حي يا قيومي يا علم بما تخفي صدور يا رازق المحروف يا من بحر جود لا يغور يا رازق المحروف يا من بحر جود لا يغور يا نصير المظلوم يا ذا الانتقام من من يجور يا نصير المظلوم يا ذا الانتقام يجور يا منفذ المقتوم في الصاخط وفي الراضي الصبور يا منفذ المقتوم في الصاخط وفي الراضي الصبور يا حي ويا قيوم يا عالم بما تخفي صدور يا رازق يا من بحر جود لا يغور يا, رازق يا من لا يغور فيخفف الاثقال وداوي بالصلاح داء الفساد فيخفف الاثقال وداوي بالصلاح داء الفساد وسامح المعثوم واغفر انك الرب الغفور وسامح المعثوم واغفر الغفور يا حي يا قيوم يا عالم يا رازق جود لا يضور جود